تذرون إليكم إذا رجعتم إليكم قل لا تحتذروا لن نؤمن لكم الله من أحباكم وسيرى الله عملكم ورسوله فَمَتَرْتُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَابِ فَيَعْنُونَ بِأَقْوَامٍ فِيمَا كُنْتُمْ كايَ لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَنْ قَالُوا تَبِ إِلَيْكِ امْلِطُورُهُ أَنُ رِضُوا عَنْهُ إن نظم وما هو بد أن يا ليفونا لكم لتوب عن